لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي أجاب وفي رواية لقد سألت الله باسمه الأعظم